بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من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 الناس بليق ربيم لكافرون أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها ما أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالدينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن لَمَّا أَنزَلْنَا آيَاتِنَا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَاءٍ كَافِئِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَتَتَرَقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ فَهُمْ فِي رَضَاهِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَنَبَّؤُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ اللَّهِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ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 ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطعما وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما أنت يحييه الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا ذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قادتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعظم في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شرك ذا في ما رزقناكم فأنتم فيه سواءٌ تقاتون أم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتدعى الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ تَرَقَّوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ نَذَرُهُ رَبَّنَا مُنِيبِينَ إليه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 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرعوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَى ذَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم من أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم إبي الصدعون من كثرت عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجد الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّراتاً وليذيقكم وليذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأمنه وليتبتقو من فضله وليتبتقو تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فَجَاءُوهُم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللَّهُ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فَيَبْسُطُهُ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 قبل هين مبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا لَّأَنْتُمْ مُصْفَرٌّ وَلَذُنُّ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعفا ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء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 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ النَّذَرَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيهَا مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِكَمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا